Bismillahirrahmanirrahim Lam yakunil ladhin kafaru min ahli alkitabi wal mushrikeena munkathatan Fiha kubu kujmah, wma terfarrqa al-ladin au tul kitab, illa min bagd ma jatuhu al يَعْبُدُ اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُ الزَّكَاءَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةَ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 yang amanu dan berbuat perbuatan yang baik, mereka adalah